اعوذ من الشيطان الرجيب what mua mm -hmm. i zali chan consumur اشتركوا في من دكا وجاء يونوضي ثم موئي فصدقوني Iyaka na'abud wa iyaka nasta'i